والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّرَن عنهم سيئاتهم لن كفّرَن عنهم سيئاتهم ولن جزّيَنهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة النات كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا، الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 أنا لكم رزقا فبتوع عند الله الرزق واعبدوه وشكرو له إليه ترجعون وإن تكذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أ ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ما يعيده إن ذلك على الله يسير فَلْتِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْسِئُ الْمَأْسَاةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْسَوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا تَبقَىٰكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ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 قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوثى قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيه لن ننجيه له وأهله إن مغاته كانت من الغابرين.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 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَرُجُلِ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما تكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ ما بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أورقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولو لجلهم سماه الجاءهم العذاب ولا يأثي أنهم برطته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من داعين اتِ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ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 أو لم يروا أن جعلنا حراً آمنوا ويتختف الناس من حولهم، فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم مما افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاء.